قنا يا ابو لكبار لاتك ليلاتك يا ابو لكبار احس احس بروحتك يا ابو لكبار لا واقف نفسي الاحساس احس يجن نفس بيك لا واقف نفسي الاحساس احس يجن غرامك ويلمس سنين كل اليدين سنين تمر علي وضم كل اليدين ابى اللهواك ولا انسىك ابى اللهواك alan sak wazidan wazid hubbak ktha wazidan wazid hubbak نما ماك غرامك ما تجريا الدليل منين اجيبه اذا انت اصبحت جرح الطبيب الدليل منين اجيبه اذا انت اصبحت جرحى وطبيب اذا حبك تبدل اموت بضميري يضل اذا حبك تبدل اموت بضميري يضل يا ابو الاحرار هواك سار صرت لي هامي صرت لي هامي غلاتك غلاتك يا نايم غلاتك يا نايم تروح حسني تروح حسني حسني غرامك غرامك واجبي غرامك غرامك واجبي يا لومون البعض ما <سؤال> يلومون المعذب بس ما داروا بيه كلوب الدنيا بيها روح وشتيك وحصر روح قليله بعد ما عنده حيله اش ما ضحيت ولا وفيت اش ما ضحيت ولا وفيت وجولن اقول لساني قصار واقولن واقول وقول قصار لا تغلق يا ابو لكبر احس لا احس بروحتك دور وحسني يدي يدي دور وحسني يدي يدي حرام ما يا الله عند غيرك الوسيله وبجاهك تغفر ذنوب الثجيله انا اللي ما عند غيرك الوسيله وبجاهك تغفر ذنوب الثجيله انا اللي ما عند غيرك الوسيله وبجاهك تغفر ذنوب الثجيله ما قلبي ذايب يا ابن قابلني يا قلب يا ما بي ذايب يا ابن قاظن يا وايب وبالمحشار يا ابن وبالمحشار يا ابن حيدر اريدك يمي تحضر واريدك واريدك يمي تحضر بلاتك بلاتك يا ابو الليت بسنين روح حسنيت الليت بسنين محمد جاسم الكربلائي كلمات واداء الرادود الحسيني حسين العراقي إنتاج وتوزيع مؤسسة كليم الحسين الفاطمية 07801537087 ونسألكم الدعاء